أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الله لا إله إلا هو الحي القيوم Nasl alaik al Kitab bil Haq mursalqa lma ba'in yadayi wa anzal al Taurat wa al Injil min الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ثاقب إن الله لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 يرونهم مِثْلَيْهِمْ رأي العين والله يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ من يشاء إن في ذلك لَعِبْرَةً لِّأُولِي الأبصار زين للناس حب الشَّهَوَاتِ من النساء من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقطارة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عوده حسن المآب قل أءنبئكم بخير من للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار Khalidin fiha, wa azwajum mutahara, waridwan min Allah. Wallahu baccir bil 'abd, al-lathin yqoolun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 Ilah min bagi mana jauh ilmu bagi antahum, wmaikfur b ayat Allah, fa in Allah sariyul hisab, fa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 الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولا الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين.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 وَوْفِيتْ كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ Bi yadik al khair inna ka'ala kull shayin qadim, tulijul lahir fi lhaari, watalijul lhaar وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ وَأَنتُمْ دُونَ الْ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 تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 Inallah astaf Adam dan Nuh, wa ala Ibrahim, wa ala Ibrahim, wa ala Imran, ala alamin, zuriyat baghza min Iذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطنه محرورا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها لبات حسنا وكفلها زكريا كل ما دخل عليها زكريا المحراب كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا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 قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وهو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 بحب العشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك, وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنطي لربك واسجدي واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء غيب نوحي إليك وما كنت لديه اذ يلقون اقلامهم ايوب يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصم O <tries> إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكان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 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي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 وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بالله واشهد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 وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ مُرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا فِيهِ تَأْخَذْفُونَ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 سَيُوَفِّي بِأَجْرِهِمْ وَاللَّهُ لا يُضِلُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ يُوحَى عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خلقه من تراب ثم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 Tegalu ila kalimat sewa in, binaa,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 وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به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 وما كان من المشركين إن أولى الناس بإمراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالدَّآفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أهل الكتاب لما تكفون بأيات الله لما تكفون الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وَاتَّقُوا مَا بَيْنَ قَوْلِكُمْ وَفِعْلِكُمْ وَرَحْمُوا وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَنَّمَ وَقُفُ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْتِيتُمْ أَوْ يُحَار قوم عند ربكم Qul inna al-Fadl fi hadi Allah yatihi min yasha. Wallahu asy'ul alim yahtus b rahmatihi min yasha. Wallahu al-Fadl al-Ghazim. Wamanahul Kitab min in ta'manu bi من إن تأمن بدينار لا يؤديه إليك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 Ma'kan l b-sharin ayiutiyahu Allah al kitab wal hukm wal nubuwa, thumma y-quul l l-nas koonu ubad ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأبكم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب لما أتيتكم من كتاب وحكمة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 قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هُو الفاسقون أفَقَيْرَ الْدِّينِ اللَّهُ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُجَعَلُ Ku'ul aman bil Allah, wa ma'uzil علينا, wa ma'uzil ala Ibrahim, wa Ismail, wa Isaq, wa Yaqub, wa al Asbata, wa لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه Wahyu dalam akhirat dari yang kafir. Bagaimana Allah membuat kaum yang kafir setelah iman mereka? Mereka وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّ الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الذَّهَبِ وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتنوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَيْبَ رَاهِمَ حَلِيفَ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَيْبَ رَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ inna awwal baytin wudha llinas lladhi bi bakkatin mubarakaw alamin feeh ayatun bayyinat maqamu ibrahim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 لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهُ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا من الذي نأوّت الكتاب يردّكم يردّكم بعد إيمانكم كافرين.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 Itulah ayat Allah, nakuatilah Alaihi bi al-Haqqa, walaahulah yuridu zulmalil alamin, walillahimafil s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s-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 وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ Zalik, biainlah Mereka, kalau mereka berkhianat dengan ayat Allah, dan Zalik bima agama yang mereka yagtadun, tidak sama dengan ahli Kitab, ummat yang mengetahui ayat Allah, mengetahui ayat Allah pada malam dan Yؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسالعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبالا والدو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر kau dibayangkan ke mukul ayat, In kau tum tegelun. Haan tum ulai, Tuh pbonaum, Walla yuhpulakum,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 إن تنسسكم حسنة تسوهم وإن تصلكم سيئة يفرحوا بها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 إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذله فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُم رَّبُّكُمْ بِسَلَامَةٍ بِسَلَامَةِ آلَ فِرْعَوْنَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ بَلَى إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فوري هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسوّمين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهُ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ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 يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفلحون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 للمتقين الذين ينفقون في السر والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين dan ketika mereka melakukannya atau menakutkan diri mereka, mereka melakukannya Allah, dan menghantikan mereka kepada mereka. dan mereka melakukannya kepada mereka hanya Allah, Aulah jazauhum maafiratun min Rabbim Wajanatun tajri min tacht hal annaar Khalidin fiha Wanihma agurul aminin Qadilahat min qabli kum sunan, fasiro fi al-ard fadzur kayn, fakal aqibat al-mukallibin. Hada bayanul ilnaas, wahdu wa mu'ayyza al-muttaqin. Walla tahinu, walla ta'hzanu, وَنُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ dan Allah tidak mencoba orang-orang yang tidak mencoba dan untuk mencoba Allah yang mencoba dan mencoba Allah yang وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُونَ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 وما كان لنفس الأن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤللا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا لُئَالِهِ مِنَهُ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيْهِمْ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَوْ رِبِّيُّونَ كَفِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قالوا رَبَّنَا Rabb, nafilana zulubana, wa israfana fi abrina, wathibt akhdamana, wa nusrana ala ala min kafirin. Faatahu Allah thawab dunia, والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ويردوكم على أعقابكم يَرُدُّوكُم عَلى اعقابكم فَتَنقَلِبوا خاسرين بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرين Sulul Qiyi qulubil-lathin kafu'u bimaa ashruku billahi ma lamunazil bi sulqana wa ma'uahumun-naar wa ma'uahumun-naar al-ziilmin. وَلَقَدْ صدقكم الله ووعده إذ تحسنه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتريكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخرى فأثابكم غما بغم لكي لا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 لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا طربوا في الأرض إذا طربوا في الأرض أو كانوا غزلا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين إن وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده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 A f man itba' al ibtwaan Allah, kma ba'abis khatim min Allah, wa maa'uam jannah wa fiq sal macir, hundarjatun ind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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قَضَاءٌ فَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما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 بل أحياء عند رب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 من الله وفضل لم يمسسهم سوء والتبعوا لطوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان إنما ذلك الشيطان يخاف أولياء فلا تخافوه وخفون وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ انهم لن يضر الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم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 إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتب عليه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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات, بالبينات وبالذي قلتم Firman قَتَلْتُمُهُمْ "Apa كُنتُمْ صَادِقِينَ katakan kepada فَقَدْ apakah kamu benar قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ kebenaran? وَالْكِتَابِ kamu كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن سحذح عن النار وأدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز ومن الحياة الدنيا إلا متع الغرور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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأذرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على أرسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم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 لا يغر أنك تقل الذين كفروا في البلاد متاع قليل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 وَمَا آتٰىكُمُ اللَّهِ خَيْرٌ وَمَا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ, إليكم وما أنزل إِلَيْهِمْ وَمَا لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم أجرهم عند ربهم. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ